ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرى فنشر بعذاب نليم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 وَإِن جَهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ بَأَى إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إنها إِنَّ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصادك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصائر خدك للناس ولا تمشي في أرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال سخور وقصد في مشيك وغضب من صوتك إن ألك ولا صوت الحمير ألم ترو أن الله شكر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم عمه ظاهرته وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبْعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُصْلِمْ وَجَاهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُضْقَاءِ وَإلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ النُّورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْزِنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا لله ما في السماوات وللرب إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. أنا أمتى الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري إلى أجل مسمى. وأن الله بما تعملون خبير.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 فَلَمَّا نَجَاهُمُ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ قَلَّا صِدْ وَمَا يَجْحَادُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَرٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاقْشَرُوا يَوْمَ الَّذِي لَا يَجْزِي وَالدُّنْعَ وَالدِّهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَزِي عَوْلِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَنَّكُمُ الْلَّعِلُ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْفَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ